قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر و ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيراً وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.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 لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنفسهم سخط الله عليهم، سخط الله عليهم، وفي العذابهم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه وما أن نزل إليهم أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لتجدنا أشد الناس عدا وتن للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا أَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وما جاءنا من الحق ونطمع أي يدخلنا ونطمع أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين